وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة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 وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجلي ينبقكم إذا مزقت كل مزق ينبقكم إذا مزقت كل مزق إنكم لفي خلق جديد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 من الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه وَمَن يزِغ مِنْهُم عَنْ أَمْرِنَا نُذِقَهُمْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِمَّا حَرِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ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 وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات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 إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل دع الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثل ذرة لا يملكون مثل ذرة في السماوات ولا في الأرض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 بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافتا للناس وما أرسلناك إلا كافتا للناس بشيرا ونذيرا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 فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًا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 وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغو من عشار ما آتيناهم فكذبوا رسله فكيف كان نكير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 وَإِنِّي تَدَيْتُ فبِمَا يُوحَى إِلَيَّ رَبِّ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ